كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاة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 ينصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسى لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم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 أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن وانهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى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 ومنهم من يستمع إليك حتى إِذَا خرجوا من عندك قالوا للذين أُوتُوا العلم ماذا قال آنفا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 فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم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 فإذا عزم الامر فلو صدق الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم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 ام حسب الذين في قلوبهم مرض الذي يخرج الله اضرانهم ولو نشاء اولارينكم فلعرفتهم بزيماهم ولتعرفنهم في لحن القول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 قُلْ رَسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا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 يَسْأَلُكُمُهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجَ أضْوَانَكُمْ هَأَ نْتُمْ هَؤُلَاءِ تَدْعُونَنَا لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَن يَبْخَلُ فَمِنْكُمْ مَن يَبْخَلُ وَمَن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني الْغَنِيُّ الفقراء الْفُقَرَاءُ تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم أَمْثَالَكُمْ